أقيموا بني أمي صدور مطيكم فإني إلى قوم سواكم لأميلوا فقد حمة الحاجات والليل مقمر وشدت لطيات مطايا وأرحل وفي الأرض من الل للكريم عن الأذى وفيها لمن خاف القلا متعزل لعمرك ما بالأرض ضيق على مريث را راغبا أو راهبا وهو يعقل وليدونكم أهلون سيد عملس وأرقت الزهلول وعرفاء جئلوهم الأهل لا مستودع السر ذائع لديهم ولا الجانب ما جر يخذل وكل ابي باسل غير أنني إذا عربت اولى الطرائد أبسل وإن مدة الأيدي إلى الزاد لم أكن بأعجلهم إذ اجشع القوم أعجل وما ذاك إلا بسطه عن تفضل عليهم وكان الأفضل المتفضل وإني كفاني فقد من ليس جازيا بحسن ولا في قربه متعلل ثلاثة أصحاب فؤاد مشيع وأبيض إصليت وصفراء عيطل هتوف من الملس المتوني يزينها رصائع قد نيطت إليها ومحمل إذا زل عنها السهم حنت كأنها مرزأة ثك ترن وتعول ولست بمهيا في يعشي ثوامه مجدعة ثقبانها وهي بهل ولا جبأ أكها مرب بعرسه يطالعها في شأنه كيف يفعل ولا خرق هيق كأن فؤاده يظل به المكاء يعلو ويسفل ولا خالف دارية متغزل يروح ويغدو داهن يتكحل ولست بعل شره دون خيره ألف إذا ما رعته اهتاج أعزل ولست بمحيار الظلام إذا تحت هد الهوجل العسي في يهماء هوجل إذا الأمعذ الصوان لاقى مناسم تطاير منه قادح ومفلل أديم مطال الجود حتى أميته وأضرب عنه الذكر صفحا فأذهل وأستف ترب الأرض كي لا يرى له علي من الطول امرء متطول ولولا اجتناب الذأم لم يلف مشرب يعاش به إلا لدي ومأكل ولكن نفسا حرة لا تقيم بي على الضيم إلا ريث ما أتحول وأطوي على الخمس الحوايا كما انطوت خيوط ماري تغار وتفتل وأغدو على القوت الزهيد كما غدا أزل تهاداه التنائف أطحل غدا طاويا يعارض الريح هافيا يخوت بأذناب الشعاب ويعسل فلما لواه القوت من حيث أمه دع فأجابته نظائر نحل مهللة تنشيب الوجوه كأنها قداح بكف ياسر تتقلقل او الخشرم المبعوث حثحث دبره محابيض أرساه شار معسل مهرتة فوه كأن شدوقها شقوق عصي كالحات وبسل فضج وضجت بالبراح كأنها وإياه نوح فوق علياء ثكل وأغضى وأغضت والتسا والتست به مراميل عزاها وعزته مرمل شكى وشكت ثم رعوا بعد وارعوت ولا الصبر إن لم ينفع الشكو أجمل وفاء وفاءت بادرات وكلها على نكض مما يكاتم مجمل وتشرب أسأل فار القطى الكدر بعدما ثرت قربا أحناؤها تتصلصل هممت وهمت وابتدرنا وأسدلت وشمر مني فارط متمهل فوليت عنها وهي تكبول لعقره تباشره منها ذقون وحوصل كأن وغاها حجرتيه وحوله أضاميم من سفر القبائل نزل توافين من شتى إليه فضمها كما ضم أذواد الأصاريم من منهل فعبت غشاشا ثم مرت كأنها مع الصبح ركب من أحد وآلف وجه الأرض عند افتراشها بأهدأة به سناس نقحل وأعدل من حوضا كأن فصوصه كعاب دحاها لاعب فهي مثل فإن تبتئس بالشنفر أم قسطل فمغتبطت اغتبطت قبل أطول طريد جنايات تياسرن لحمه عقيرته لأيها حز أول تنام إذا ما نام يقضى عيونها حثاثا إلى مكروهه تتغلغل وإلفهم مما تتغل زال تعوده عيادا كحم الربع أو هي أثقل إذا وردت أصدرتها ثم إنها تثوب فتأتي من تحيت ومنعل فإما تريني كابنة الرمل ضاحيا على رقة أحفى ولا أتنعل فإني لمولى الصبر أجتاب بذه على مثل قلب السمع والحزم أفعل وأعدم أحيانا وأغنى وإنما ينال الغناذ البعدة المتبذل فلا جزع من خلة متكشف ولا مرح تحت الغناء أتخيل ولا تزدهي الأجهال حلمي ولا أرى سؤلا بأعقاب الأقاويل لأنمل وليلة نحسي يصطل القوس ربها وأقطعه اللاتي بها يتنبل دعست على غطش وبغش وصحبتي سعار وإرزيز ووحر وأفكل فأيمت نسوانا وأيتمت ولدة وعدت كما أبدأت والليل أليل وأصبح عني بالغميصاء جالسا فريقان مسؤول وآخر فقالوا لقد هرت بليل انكلابنا فقلنا اذئب عسى ام عسى فرعل فلم تك الا نبأة ثم هومت فقلنا قطات الريعة امريعة اجدل فان تكو من جن لا ابراح طارق وان تكو سماك هل انس تفعل ويوم من الشعر يذوب لوابه افاعيه في رمضائه تتململ نصبت له وجهي ولكن دونه ولا ستر الا الاتحمي المرعبل وضاف اذا هبت له الريح طيرت لبائد عن اعطاء فيه ما ترجله بعيد بمس الدهن والفلي عهده له عبس عاف من الغسل محول وخرق كظهر الترس قفر قطعته بعاملتين ظهره ليس يعمل فالحقت أولاه باخراه موفيا على قنة اقعي مرارا وامثل ترود الآراوي الصحم حولي كأنها عذارا عليهن الملاء المذيل ويركدن بالآصال حولي كأنني من العصم أدفى ينتحي هي